The I need the book of the book of the اذا نفر اليوم الثاني عشر الى مكه فهل يجوز له صوم الثالث عشر بمكه مع انه من ايام التشريق الظاهر هو الجواز فإن النهي عن صوم ايام التشريق وإن كان مطلقان من حيث المكان اي سواء كان الصوم بمنى او مكه الا انه يرفع اليد عن اقلاقه صحيحتي معاويه بن عمار الواردتين في الباب الثاني من ادوار الصوم المحرم حديث واحد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنا فلا وكذلك حديث اثنين قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنا بأما بغيرها فلا بد المطلب الخامس إذا قلنا بالترخيص في صوم يوم النفر، فهل يشمل ذلك ما لو نفر اليوم الثاني عشر؟ فيجوز له أن يصوم من اليوم الثاني عشر وهو يوم نفرير قد يقال بالجواز بمقتضى إطلاق ما دل على جواز صوم يوم النحر خصوصا مع التعبير في صحيحه رفاعاه يوم نحره ولم يقل يوم النحر وظاهره <تصفيق> الترخيص في الصوم الذي في صوم اليوم الذي ينفر فيه الا ان ظاهر صحيح منصور بن حازم باب سته من أبواب الذابح حديث <تصفيق> خمسة عن ابي عبد الله عليه قال سمعته يقول أن نحوا بمنا ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لن يصوم حتى تمضي الثلاثة أيام <تصفيق> لا من نحن على <تصفيق> إيه؟ نحن بانيين الآن على أجواز الصوم يوم النفر معارض شنو؟ وإحنا خلصنا أنه خلصنا على أنه هذه النصوص لا معارضة بينها إما بحمل المفق على المقيد أو مثلا مقتضى قرنية النصارص ظاهر أو سائر وجوه الجمع الماضية نعم نعم بناء على أنه يجب يوم يكون يوم النفر يوم النفر وان هل مقيد تقول له ان يصوم يوم اخر سواء كانت ثاني عشر هل تقول لا ليس له ان يصوم الا بعد مضي الثاني عشر في يوم نعم ان يوم يوم مصداقين، بس يكثر النفر. حيوان يوم ولكن هناك نقر متعارف أيضا يوم الثالث عشر. هذا لا يلزم الحمل على الفرد النادر. يعني لو حمل النفر على اليوم الثالث عشر. لم يلزم الحمل على الفرد النادر لأنه أيضا فرد متعارض صحيح أن النفر يوم الثاني عشر هو الاكثر يريد الراحة أجاب ولكن النفر يوم الثالث عشر مستحب وفرد شائع فلو حملنا يوم نفره على اليوم الثالث عشر لم يكن حملا على الفرد النادر بل قد يقال ان جبنا على ان قد يقال يعني ما موضوع تعمد بل قد يقال بأن <تصفيق> تقييد الصوم مرخص فيه بما يكون بعد مضي ثاني عشر بل قد يقال ان عنوان النافر فيما دل على الترفيص في صوم يوم النافر منصرف ليوم النفر المطلوب شرعا لليوم الذي يقع فيه النفر والنفر المطلوب شرعا ولو طلبا ندبيان استحبابيان هو اليوم ثالث عشر. وإن كان النفر المتعارف يوم الثاني عشر. بالحاظ ما ورد في معتبرة أيوب بن نوح حديث اثنين باب اثنين عشر. من أبواب العود إلى منا قال حديث اثنين احنا قال كتبت إليك إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوما إن النفر اليوم الأخير بعد الزوال أخضان فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهرة يعني يوم الثالث عشر والعصر بمكة فلا يكون ذلك يعني ما يمكن يتحقق من هذا إلا وقد نفر قبل الزوال فإن ظاهرها أن النفر المندوب هو النافر يوم الثالث عشر قبل الزوال تتأمنا هذه معاً؟ فعض الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ فهذه <تصفيق> باطف النفر إلى النفر لأنه يوم النفر لكن يوم النفر لأنه يوم الذي هو الضالث يعني إذا قال يوم الذبح يعني ما يقع فيه الذبح خارجا لو ما يطلقوا فيه الذبح. قال يوم الذبح. يوم الذبح هذا قال يوم يوم قال نفس الكلام يوم, يوم, يوم, يوم, يوم الذبح ما هو حاجج. لا لا. هو يوم الذبح ما هو إنسان. ما هو. يوم الذبح ما هو حاجج يوم الذبح ما هو حاجج هو اليوم الذي طلب فيه الذبح. هو ذبحه. يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج يوم الثلج ما في الحلال يقول ليه من الحصبة؟ لا تطلق على ليله الثالث عشر. لا تطلع. على ليه الثالث عشر لأن الحصبة هي بصحى ويوم الثالث عشر مستحيل أن تانبي ناس. أريد أكلمه عن الجماسرة. ما؟ أكلمه هل نزل على من يقول إن لإثراء لا هذا على. على أن النص في الثالث عشر. على أن الصيام في اليوم الثالث عشر لأن الأوراق تقول إنه يتسحّر. لا. فإن الحسم. نعم. الصيام مو ليلة الثالث عشر. لأن الأوراق ليلة الثالث عشر. هذا مؤيد كما تقول لكن بعض الفقهاء لهذا الإنقضاء. ولو كان يوم الثاني عشر أي حاد فما تقول صح. المقرر الثالث هل يعتبر في صوم الثلاثاء أن يصومها بمكة أو يصح مطلقاً ولو كان في الطريق أو في جده مثلاً أفاد في المعتمد بأن المحقق النابيني قدس سروب في دليل الناسك ذهب الى عدم اعتبار الصوم بمكه بدعوى ان مقتضى اطلاقات ما دل على انه يصوم يوم النافر ويومين بعداه الترخيص في صومها ولو في غير مكة ولكن مقتضى عدة نصوص هو تعيين مكة فصحيحة معاويه بن عمار باب 47 من أبواب الدار حديث أرعى فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر يعني بعد الرجوع من منى صام ثلاثة أيام بمكة وإن لم يكن له مقام صامت في ومنها صحيح بن باب واحد حديث واحد ولكن يقيم بمكه يصومها إذن فما دل على الترخيص في صومها في الطريق انما هو في فرض تعذر صيامها بمكه المطلب السابع ذهب المشهور الى ان من لم يمكنه الصوم بمكه صام الأيام الثلاثة ولو في الطريق لصحيحة معاوية ابن عمار باب ستة وأربعين حديث أربعة قلت فإن لم يقم عليه جماله أيصوم في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى اهله ولكن في مقابل ذلك روايتان تدلان على اعتبار صوم الأيام الثلاثة عند أهله إذا لم يقدر على صومها بمنكاه. إحداهما صحيح سليمان بن خالد باب واحد وخمسين حديث اثنين. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت له أفيها أيام التشيق قال لا ولكن يقيم بمكة حتى يصمها وسبعة بدا رجعا إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام في مكة فليصم عشرة أيام اذا رجع الى ومقتضى إطلاق الأمر تعين صومها عند أهلين وهذه الرواية وإن ذكرها صاحب الوسائل حديث اثنين باب واحد وخمسين عن سليمان بن خالد عن عبد الله بن مسكان الا انه اصطفاهم اذ لا يروي سليمان عن عبد الله بل الامر بالعكس فالصحيح ما ذكره صاحب الوسائل في حديث سبعه باب ستة واربعين من ذكر سندين بسليمان ابن خالد. آه إنه ستة واربعين وسبعة واربعين ستة واربعين محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن الحسين سيدنا سعيد عن النظر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد على سند بنفس الروايه قال وعلي بن النعمان وعلي معطوف على النظر يعني السند الاول كان عن النظر بن سويد عن هشام هذا السند الثاني عن النظر بن سويد عن جنو علي. علي بن النعمان وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالق وكلاهما عن سليمان إلى اخر الرواي سند سند سند كان الثامن من سبعة في والرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم باب ستة حديث عشرة صوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر نعم؟ لا إذا أقام إذا أقام يصير سفاح يعني الكلام إذا. سفر عن الطريق. طب. وقد أفاد شيخنا الأستاذ قد سسرّب في تهديبه أن النهي هنا ولا يصومها في السفر وارد في مقام توهم الوجود. فكان السائل يتوهم الفوري وانه اذا فاتته هذه الايام الثلاثه بمناه فعليه ان يصومها بعد خروجه فور ولو كان الصوم في الغريب فقال عليه السلام ولا يصومها في السفر اي ولا يجب عليه صومها في السقا لان النهي الوارد في مقام توهم الوجوه كالأمر الوارد في مقام توهم الحاضر والحرمان فكما أن الأمر الوارد في مقام توهم الحاضر فإذا حللتم أصعدوا لا يدل إلا على أصل جواز ولا يدل على اللزام فكذلك النهي الوارد في مقام توهم الوجوب لا يدل الا على نفي الوجوب ولا يدل على الحرمين وهذا الكلام كبرويا لا اشكال فيه ولكن تطبيقه على الرواية يا جيد حسين مشكلة برحام اجتماع الرواية على فقرتين احداهما قوله وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله والأخرى قوله ولا يصومها في السفر فالبقرة الأولى هي الواردة في مقام توهم الإلزام فإن قوله ولا يؤخرها يعني لا يجب المقاطه فإن قوله ولا يؤخرها هو لا فإن قوله ولا يؤخرها يعني لا يجب عليه ان يبادر اليها فورا هذا امر في مقام فهو أمرون في مقام توهمين الوجوب فلا يدل إلا على الجواز لكنه عقب ذلك بفقرة فقراء وقال ولا يصومها في السفر فعالج دفع توهم الوجوب بالفقرة اول والفتره الثانيه بيان جديد مستعن وظاهره سنوه حرمته استوزها في السماء كما أن سيدنا قد بسروه في المعتمد ذكر بأن مقتضى الجمع العرفي بين صحيح سليمان بن خالد أدل على أمره الصوب في <تصفيق> وما دل على الترفيص في الصوم في الطريق هو الحمل على التخيير ولكن نعم الشيخ لم يحضر عليها من وإن, يقدر عليها وإن لم يقدر عليها، لم يقدر عليها، فإن لم يقدر، فهناك حكمان في حقي. حكم الأول أنه لا يجب المبادرة، والحكم الثاني أنه يمنع عن صومها في الصبح. فكل هذين الحكمين متفرعان على عدم القدرة، حمله على أنواع التفسير تجعل قليلاً. ان لم يقدر فيترتب عليه حكمان ان كان قادرا فليقم ويصوم بمكه هذا واضح وان لم يقدر على المقام بمكه فلا يجب عليه المبادره وايضا لا يصومها بالسفاء حكمان ومقتضى الصنع على كرنك الامسي ولكن مقتضى الصناعات الحمل على المال بلحاظ ان الحمل على التخيير انما يصح اذا ورد عندنا امران ومكتب إطلاق كل منهما التعين كالأمر بالجمعة والأمر بالظهر يوم الجمعة سيجمع بين الإطلاقين بمثال او المعبر عنه بالتخيير واما اذا ورد امر وترخيص او نهي كما في صحيح محمد بن مسلم وترخيص حيث قال ان شاء صامها في الطريق وان شاء اذا رجع الى اهله فمقتضى الصناعة قرينيه الصريح وهو ما دل على التركيز على الظاهر وهو ما دل على الالتزام او ال... الاخر الالتزام يعني نهيا او امرا فيحمل على الافضل ما لم نقل بانه حكم ارشادي وحينئذ تقع المعارضه بين الطرفين ومقتضى تساقطهما الرجوع للمطلقات الدال على الترخيص في صوم يوم النفر ويومين بعد، فإن مقتضى إطلاقها صومها في أي مكان ولو كان في طريق المطلب التاسع ستا منه التاسع إذا لم يصوم الثلاثة في الطريق وأراد أن يصومها عند أهله، فهل يعتبر التفريق بين الثلاثة والسبعة بأن يفطر بيوم او يجوز الجمع والتتابع اختار في الجواهر والمحقق النائمين جواز الجمع والتتابع ولكن الظاهر هو لزوم التفريق بينها لصحيح علي بن جعفر باب خمسة وخمسين من أبواب الداب حديث اثنين ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا وأما المطلقات الدال على جواز الجمع فصحيح سليمان بن خالد فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله فإنّه يرفع اليد عن إطلاقها بصحيح عليّي يعفا وأنما رواية الواسطين باثنين وخمسين حديث أربعة سمعته يقول فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فيصمها في الطريق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات هذا مو بس يدل على جواز اللي على انه لازم يتابع عن الانسلحة فهي ضعيفة السناد فلا تصغب ما سباب والحمد لله رب العالمين